الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخدطه الشيطان من المسر الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما فقد خذته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُ الله فَمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ أَوْ عِظَةٍ لِّرَبِّهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ فَلَهُ مَا سَرَّ وَأَمْرُهُ إِلَى الْمَلَإِ وَمَن عاد عق الله الريبا ويرب الصدقات يلحق الله الريبا والله لا يحب كل تكافر آثيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى لم تَفْعَلوا فَذَنوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلوا فَذَنوا بِحَوْضٍ مِنْ الْمَالِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تظلمون فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا خير ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى ثم توفا كل نفس إِنَّا كَثَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ هُمَّتْ وَسْتَا كُلِلُنَسْهِ إِنَّا كَثَبَتْ وَهُمْ لَا